بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبه جاء في الحديث عن عمرو بن عبسه السوده السلمي رضي الله عنه قال كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلال وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل في مكه يخبر اخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال يعني تكلم عن الحادثه التي جرت كيف التقى به كيف جاء إليه كيف كذا إلى أن قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه يعني ما عدت سألوا عن الإسلام وسألوا عن الصلاة وسألوا عن أحكام كثيرة بالأخير وصل إلى الوضوء فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقارب وضوء يعني يجهز ماء الوضوء وضوء هياهم شري التوضيب فيمنطمد ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهي من فيه وخياشي من فيه يعني كل منافذ الأذن والأذن والأنف والفم وكل الأشياء الا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل رجليه الى الكعبين إلا خلت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه طبعا الصلاة حمد الحمد لله رب العالمين الرحمة سنا على الله الآية السورة فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أمل وفرغ قلبه لله تعالى الا صرف من خطيئته كيوم ولدته امه الحديث رواه الامام مسلم اذن تثبيت لما سمعنا فيما مضى من الدروس عن فضائل الوضوء ايضا يعني ما يستطيع الانسان ان يتصرف بتصرف وليس فيه ثواب او فيه اجر او فيه عطاء من الله سبحانه وتعالى بمجرد غسل بالماء هي غسل ذنوب وليست غسل الاوساخ والادراك مجرد ما غسل لكن بشرط ان يعتقد الانسان حينما يغسل يديه الوجه. حينما يغسل وجهه، حينما يطوض بشكل عام، أن يكون هناك اعتقاد يعني بيوجي يقول أي معقول أنا الله بغسل يعني راح تزنو بيديه، معقول أنا أبغى طوض هيك يعني هيك. بغسل الدماء ما بغفر لك بالعالمين. إذا كنت شك به أنه لا يغفر، فهو لا يغفر. إذا كنت شك به أنه غفور رحيم فهو غفور رحيم إذا بحسل العقيدة كما قال لنا ربنا في الحديث القدسي أنا عند فني عبدي، بي. فليظن بي. ما شاء تظن به لذلك تعتقد اعتقاد أفضل هنا الاعتقاد بالله عز وجل أنه يغفر فتأخذ من أسباب عند ذلك يغفر لك الله وفي الحديث أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قام إلى ومؤه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطره فاذا غسل وجهه نزلت كل خطيئه من سمعه وبصره مع اول قطره فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته امه قال فاذا قام الى الصلاه رفع وإن قعد قعد سالما يعني هو بمجرد الوضوء غفرت الذنوب فان هو زاد وقام الى الصلاه بدات الدرجه واذا توضى بس ما قام للصلاه فهو سليم ما فعل ذنوب ابدا قعد سالما ليس عليه اي ذنب واخر حديث في هذا الباب هواية أخرى عن أبي أمام عضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضع فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأميه وغسل عجليه ثم قام إلى صلاة مفروضه غفر له في ذلك اليوم ما مشت اليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت اليه اذناه ونظرت اليه عيناه وحدث به نفسه من سوء يعني كل شيء فعله في ذلك اليوم غفر له بمجرد ما توضى واعتقد بذلك وطلب من الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لفعل كل خير صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله